بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدفرات أمرا يوم تردو الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم إذ واجفة أبصرها قاشعة يقولون إن لم ردو نف أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أذبر يشعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ قَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفْعًا سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا